ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها الصائمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون معشر الصائمين لما ذكر الله جل وعلا آيات الصيام ختمها بقوله ولتكملوا العدة وليتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فشكر الله في ختام الشهر مقصود لربنا جل جلاله فيشكر فيشكر الله تعالى عند اتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده ويشكر الله تعالى اننا نصوم هذا الشهر في امن ورخاء وفي سلامه إننا في نعمة عظيمة فالناس يتخطفون من حولنا فمن مشرد ومن جريح ومن طريد ومن سجين ومن منكوب ومن خائف وجل ونحن نعيش رمضان بصيامه وقيامه وجلاله بلا خوف ولا وجل وإنما الناس منشغلون بالعبادة والقلوب يتجاذبها خوف ورجاء والعنس تلهج بالدعاء أن يتقبل الله الصيام والقيام وان يتقبل الله منا ما مضى ويبارك لنا فيما بقي فطوبى عباد الله لمن اغتفرت زلته وتقبلت توبته وأقيلت عثرته في نهاية الشهر العظيم نشكره جل وعلا شكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام وإعانتهم عليه ومعونته لهم وعتقهم من النار معشر الصائمين أكثروا من الاستغفار فهو ختام للأعمال الصالحة تختم به الصلاة والحج وقيام الليل والمجالس وكذلك ينبغي أن يختم به الصيام ويقوم به غمرات الغفلة والنسيان ونمحو به شوائب التقصير والانحراف فالاستغفار يدفع عن النفس الشعور بالكبر والعجب بالأعمال ويورثها الشعور بالتقصير وهذا الإحساس يدفع لمزيد عمل بعد رمضان فتزداد الحسنات ويثقل الميزان فالرضا بالطاة فالرضا بالطاة من رعونات النفس وحماقاتها وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه إذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل وبقي ما لهم من الأجر وهو المغفرة ومن من العمل كاملاً وفِّي له الأجر كاملا ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه فلا يلم إلا نفسه قال سلمان رضي الله عنه الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين ومن طفف فيها ومن طفف فيها فويل للمطففين أما يستحي أما يستحي من يستو في مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل وقد سمعوا قول الله إنما يتقبل الله من المتقين هذان عاملان هذان عاملان قرب قربانا وعمل عملا متشابها لكن الله قبل من احدهما ولم يقبل من الاخر كم هم الذين صاموا رمضان ولكن من الذي قبل الله منه هذه العباده امسكوا من عن المفطرات من الفجر إلى الليل ولكنهم ناس لم يتقبل منهم صوههم ينفتل الرجل من صلاته وقيامه بعد طول قيام وعناء من صلاته وقيامه في رمضان وغيره لم يتقبل من صلاته شيئا ليس له منها شيء إنما يتقبل الله من المتقين بينما عمل صغير من زانية من زانية فقبله الله بل غفر لها بل ادخلها الجنه بان سقت كلبا ففازت بالفوز الكبير رجل ازاح غصن شجره فقبل الله عمله فادخله الجنه وغفر له ولسائل ان يسال فلم قبل من هذا ولم يقبل من هذا وجوابه أن تعرف ان, تعرف أن الله شكور حميد فمتى ما أصلحت قلبك وأزلت ما فيه من الأدواء والأمراض من العجب والبغي والحقد والحسد والرياء وأخلصت لله في عملك واستشعرت فضله عليك وتوفيقه لك وسألته القبول فقد حققت التقوى وإنما يتقبل الله من المتقين ولهذا رأينا الرجل الذي لم يقبل الله منه أم يقبل الله منه قربانه كانت ردة فعله عجيبة أن قال لأخيه لأقتلنك لا أي نفس حاسدة حاقدة يملكها هذا القاتل كان الواجب عليه أن يرجع إلى نفسه ويتهمها بالتقصير وسؤال الله العافية والاضطراح بين يديه لكنه ظهرت خفايا قلبه وأنه ليس أهلاً لأن يتقبل منه إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة وقد أمره الله وقام به خير قيام وهو مع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجيله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانهم الذين يصومون ويصل ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يسره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم تنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعده شر الصائمين ربنا ربنا شكور حميد كريم فلا يتصور من عامل قد استحضر جلال الله واستحضر منة الله عليه في توفيقه للعمل واستحضر تقصيره في حق الله وانه صاحب الفضل وتخلص من ادواء النفس وهوى وظلم العباد ثم لا يقبل الله منه تاملوا عباد الله هذا الحديث العجيب لتعلموا أن ربنا شكور حميد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيه وهو لم يعلم فأصبحوا يتحدثون أي أصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق الليلة على زانية قال الشراح إما أنهم سمعوا هاتفا أو رأوا رؤيا أو أخبرهم نبي قالوا تصدق الليلة على زانية فقال هذا الرجل اللهم لك الحمد على زانية لأتصدق بصدق, لأتصدقن بصدقه حوقل وحمد الله واسترجع على هذا أي أن عمله لم يقبل فقال لأتصدقن بصدقه فخرج بصدقته مرة ثانية فوضعها في يد غني وهو لا يعلم فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني لا أصدق بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق وهو لم يعلم فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق يقوله بتوجع فاتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يتغير ولعل الغني يعتبر ايونفك مما اعطاه الله ولعل السالف نستعف بها عن سرقته فانظر فانظر كيف حمد الله ورضي بقضاء الله في كونها وقعت في غير مكانها في رايه قال الحافظ ابن حجر سلم وفوض فقال الحمد لله ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال لانه المحمود على جميع الحال لا يحمد على على المكروه سوى انتهى كلامه رحمه الله فاجتهدوا عباد الله اجتهدوا في سؤال الله قبول العمل واعملوا اسباب القبول قال علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا إنما يتقبل الله من المتقين وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ثابت البناني قال كان مطرف يقول اللهم تقبل مني صلاة يوم اللهم تقبل مني صوم يوم اللهم اكتب لي حسنة ثم يقول إنما يتقبل الله من المتقين وختاما أيها الصائمون فهناك تنبيهان الأول مما يشرع في نهاية الشهر أي عند رؤية هلال شهر شوال او الإعلان عنه التكبير المطلق فيسن من ليلة العيد إلى دخول الإمام المسجد لصلاة العيد ولفظه الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وليس في عيد الفطر تكبير مقيد ويسن للناس أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير في أسواقهم وطروقاتهم وفي طريقهم وفي كل العيد قال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال ابن عباس حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا إلى انقضاء الخطبة ويمسكوا وقت خروج الإمام ويكبروا بتكبيره ويجب إخراج زكاة الفطر طهرة لصيامكم وطعمة لمساكينكم وشكرا لله على نعمته عليكم بإتمام صومكم فادوها عن أنفسكم وعمن تنفقون عليه ادوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمجنون وتؤدى قبل العيد بيوم أو يومين والأفضل يوم العيد قبل الصلاة ومقدارها صاع وهو ثلاثة كيلوات عن كل واحد وجائز أن يخرج من الرز أو التمر ونحوه مما يطعمه الناس وكل ما كان أنفع للفقراء فهو أفضل وأما التنبيه الثاني فاتقوا الله أيها الصائمون اتقوا الله في لباس بناتكم في الأعياد اتقوا الله في ألبسة بناتكم وأزواجكم في العفليعاد، فلقد انتشرت الألبسة القصيرة وغير الساتية التي تسبب الفتنة، التي تسبب الفتنة ولا تستر، ثم تخرج إلى محارمها وقد أخرجت ما يحرم إخراجه، ولبست ما يحرم لبس لبسه، واعلموا أيها الآباء وأيها الأزواج أنكم مسؤولون أمام الله عنها. المحرمه فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، فالمال منك، فالمال منك، والقوامة والولاية لك. تنزعوا الحياة من نسائكم وبناتكم والله المستعان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما